إنما هم إلا اللّه ولدناهم وإنهم لا يقولون مكرم من القول وزورا وإن الله لعفّور غفور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 فَمَنْلَمْ يَسْتَطَعُ فَإِطْعَمُ سِتْنَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُمِنُّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ لِّلِيمِ إنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنون إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيلن شزو فان شزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أؤتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء لا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في لذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز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 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي البصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار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 وَلَئِن قُوتِلوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لِأَن تَمُّو أشد رهبة في صدورهم من الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جدر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 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء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 ربنا لا تجعلنا فِتْنَةً للذين كفروا وأغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كَانَ لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 إنما ينهك الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهر على إخراجكم أنت واللهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا يحل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا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 ك برمقة عند الله أن تقولوا مَا لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُذْهُنَنِ لِمَ تُذْهُنَنِ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا أَزَعُوا أَزَعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِنْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرِيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَشُوَلِيَاتِ مِنْ بَعْدِ يَسْمُوهُ أحمد لَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا نَضَلُّ مِمَّا افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشّر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من نصر يئذى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.